ما اتفقناش وسبنا بعض وعدت فترة انا ما بشوفهاش كل ما حن واقول اكلمها تحصل حاجة ما كلمها لما صبت بالله كان في حد تالت بينا وريب منها عينه في عينها وحضنا في ايده ما بتسبهاش ولما صبت وتقابلنا تقالت بنا وريب منها عينه في عينها وحد نعفيده ما بتسبها ده ريف نفسك ومشي وفارس انت خلاص خسرا مش فارس لقيت ساعدك حد مناسر حد يصنها ما يجرع حاش فاكر يعني هتستهد ما هيلهاش وقفة وصادي وقدام عيني وما نادتهاش اسفكت على طرف لساني وقلبي دراها وما الهاش كت بتتحك وفي عينيها فرحها ليها يا رب فرحها ونسيها وتفضل نسيا وانا منساش كت بتتحك وفي عينيها فرحة يا مشتاتي ليه يا رب فرحة ونسيها وتفضل نسيا ونام <تصفيق> سوا فاكر, فاكر وما بان عارف نفسك ومش وفاه انت خلاص خسران مش فارق ميت بعدك حد مناسب حديثي اللي بيجرحني مش فاكر يعني هتستناك وده طبيعي ان انا انسى هو ما له يا ما نسي وفكر وما بان .com